رسالة من المهجر أقول بها كافي يا رحال كافي طبعا بعدما كل الرحال من الترحال وقف يخاطب نفسه ويقول كافي يا رحال كافي عود لديرة هلك روح ارجع طبعا نكلم نفسه بلي كافي يا رحال كافي عود لديرة هلك روح ارجع لنبعك الصافي أو على شفاف الغيم أطبق شفتك واشرب عوافي يلي عينك خاوة نجوم الثرية وغيرك على الكاس غافي كافي مملت بعد من جدمك دروب المنافي أو هذه آثارك حلم مذبوح بسيوف التجافي وانت بين الآه والأحاه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 كافي يا أشف من ريحة النسرين لو نامت على خدود الشفافي أو يا صلابة عود ظامي فطم تنهود الفيافي كافي تترجى النشر من بين ذرات السوافي كافي رحال كافي كافي الماصح نصيح لروحك الطيبة نصحها كافي الماء صح نصيح لروحك طيبه نصحه وهذه طاحونه عذابك ذره بعينك ملحها 35 عام بكل نزحها او كل قبحها ساهرتها الليالي عتمه البخل ما جادت عليك بصبحها سهرت ترتاك على رمحك والشمس ما بين العينك رمحها يا قلبك صار للراميات شاخصها وشبحها هو هم يوم الفرح مر حتى تشارك الوادم فرحها هو جرحك هم لقيت دواه حتى تحير بالناس وجرحها هو هم يوم الفرح مر حتى تشارك الوادم فرحها وهو جرحك هم لقيت دواه حتى تحير بالناس وجرحها كافي يا راحل شد الراحله وعمر جنحها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 لا غرابه لو تلاطم سيل غيظك لا غرابه لا غرابه لو تلاطم سيل غيظك لا غرابه يا اللي روحك يا سمينه تفوح بالحب والصبابه او لا غرابه من تحن روح الغريب بغربته ويذكر احبابه يا اخت ترحال هذه ديرتك فتحت صدرها بكل رحابه أو فرق ما بين الرمل من يخدع الظام بسرابة أو بين غيثل يروي تشبد القاع من عين السحابة وردة قل لك لا تأمن دنيتك ما إلها خوان وصحابة دنيتك سنذيب من تفحك شذب تربات غابة شلون إلها عيون وكحة أوكح وأصلف من عيون الرقابة خلها يا رحال خليها بهواها الدنيا ماraneها قرابه ابدال ما تعتب عليها غني موال وعتابه غني غني بلايناي الناي بينظلوعك وقلبك ربابه للوطن للآه للحب غني للشوق وعذابه بدال ما تعتب عليها غني موال وعتابه الناي بينظلوعك وقلبك ربابه للوطن للآه للحب غني للشوق وعذابه هي اللي طورك من تغني العلة المدن في عافي ولو تغني لعلمة ستشة حياتي ما أمل صوتك الدافي وما أقل لك شلمة الماء ضايق هموم المنافي ولا أقل لك كافي كافي كافي يا رحال كافي أعج أعج أعج بل أعج بالخديد لا غرابه لو تلاطم سيل غيظك لا غرابه يا روحك يا سمينه تفوح بالحب والصبابه لا غرابه من تحن روح الغريب بغربته ويذكر احبابه يا اخ الترحال هذه ديرتك فتحت صدرها بكل رحابه وفرق ما بين الرمل من يخدع الظام بسرابه وبين غاث يروي كبد القاع من عين السحابه ورد اقول لك لا تامن دنيتك ما إلها خوان وصحابه دنيتك سنذيب من تضحك تشذب تربات غابه إشلون إلها عيون وكحة أوكح وأصلف من عيون الرقابة خلها رحال خليها بهواها الدنيا ما إلها قرابة أبدال ما تعتب عليها غني موال وعتابة غني غني بلاي ناي ناي بين ضلوعك وقلبك ربابة للوطن للآه للحب غني للشوق وعذابه يلي طورك من تغني العلة المدن في عافي ولو تغني لعلمت ستشة حياتي ما أمل صوتك الدافي ما أقل لك تشلمة المعضايق هموم المنافي أو لا أقل لك كافي كافي كافي يا رحال كافي كافي يا رحال كافي